يا امام الرسل يا شمسي ا بعث الله بعثت بدنياي و ي ر ت ي يا رسول الله أ ن ت ب ع على الله اعلمني بابنا يا وحاة يا رسول الله تركت عيون ولا ي ش ج ر من القلب خير من اوقى ا ت د ى طاهر الانسان بواشيه امامها انت بعد الله بمعتمدي ب م الله يا املي يا منان القاه الوجه نظره اليه ك ت ذ و ذا دعا قواني مع الاذنين ا ل ا ن ي ن ينتهي حبه Thank <laughs>